قل أوحية إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا قل أوحية إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد فأما النبى. يهدي. الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا وأنه تعالى ما تخذ صاحبة ولا ولدا؟ ما تخذ صاحبة ولا ولدا؟ وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطقا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنا ظننا والإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ وأن لمسنا السماء فوجدناها وأن لمسنا السماء فوجدناها فوجدناها مليئة حرصا شديدا وشهبا فوجدناها مولى اتحرس شديده وشهبا واننا نقعد منها مقاعد للسمع واننا نقعد منها مقاعد للسمع فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ وَأَن لا ندري أشهر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أم أراد بهم ربهم رشدا, رشدا وأن من الصالحون ومن دون ذلك وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نعجز اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَن لَّمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ وَأَن لَّمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ فلا يخاف فلا يخاف بخسا ولا رهقا فلا يخاف بخسا ولا رهقا وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا الرَّشَدَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحْرَرُوا رَشَدًا وَأَمَّ الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَمَّ الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّا وَاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا وَأَلَّا وَاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله وَأَنِ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي قل إنما أدعو ربي ولا أشركوا به أحدا، ولا أشركوا به أحدا. قل إنني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إنني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وَالْإِنِّي لَا مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ قُلْ إِنِّي لَا يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إلا بلاغا من الله ورسالاته إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله فَإِنَّ لَهُمْ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا فَإِنَّ لَهُمْ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوَعَدُونَ قل إن أدري أم يجعل, أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا غيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول إلا من ارتضى من الرسول فإنّه يسلك من بين يديه فإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا وَرِسَالَاتِ رَبِّهِمْ لِيَعْلَمَ وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددًا وأحصى كل شيء عددًا.